هنا وصلنا في قواعد الأصول بأن من الشرطية من أسماء المبهمة بأنها إيش؟ تفيد تفيد العموم هناك بعض القواعد اللغوية يعني الكلام فيه على الحقيقة والمجاز وأنا صراحة في اللغة هنا عرضنا مدرس اللغة في هذا اننا لا نرى يعني مجازا لكن في اللغة لا نستطيع المسألة صعبة أن نرد هذا الباب كليا لكن في القرآن هي المسألة فيها أقوال ثلاثة لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة وهذا قول واحد قاله وردحه شيخ الإسلام من ثمية وابن القيم هو لا بحور في اللغة حجج لكن الحق الشافع وغير الشافع يعني نتكلم بحق قاله في اللغة فيها مجاز القول الثاني في القرآن في اللغة مجاز وهذا أكثر أقوال أهل اللغة وأكثر الأشعير طبعا على ذلك بأن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة ومنهم الشنقيطي وهذا أيضا باب في الباب المرتاني هذا علامة العصر الشيخ الشنقيطي القرآني يرى بأن القرآن لا مجاز فيه وأما اللغة فلا يستطيع أحد أن يرد أن يكون هناك مجاز هذا مجمل الأقال الثلاثة في مسألة المجاز والحقيقة القائدة تقول يجوز أن يكون العام مجازا أن يكون العام مجازا والحق بأن العام حقيقة في العموم ليس مجازا حقيقة وهو والعام يشمل كل الأفراد يقع عليه الحكم في كل أفراده الحديث على هذه القاعدة التواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام قالوا هنا التواف بالبيت الصلاة والحق بأنها ليست إيش صلاة لا ركوع فيها ولا ولا السجود نقول هذه حقيقة هو قال إلا أنه أبيح فيها الكلام وهذا قول الجمهور, الجمهور يعني يرون ب يعني أن المثال الذي مثلوا به طفبة صلاة فيه من النظر ما في والحق بأن العام يكون حقيقة في عمومي ليس مجازا يكون حقيقة لا مجازا وهذا القول بأن العام لا يكون مجازا إلا للضرورة الأحناف ليس الجمهور أنا وهند الأحناف قالوا العام لا يكون مجازاً إلا للضرورة هو الأحناف وإن كان انا أرجح هذا القول قول الأحناف قول الجمهور يرون بأنه يكون مجازاً ويأتبع أن نستدلون عن ذلك أن تقول مثلاً رأيت أسوداً على الخيل يفعلون كذا وكذا فلكن الأحناف كلامهم صحيح في هذا الباب وأن المسألة أنه حقيقة في العام وقد يكون مجازاً نعم يكون مجازاً لكن الأحناف قالوا لا يكون مجازاً لا يجوزون ذلك إلا للضرورة لا يجاوزون ذلك إلا للضرورة القاعدة الثانية للعموم صيغة تخص حقيقة فيه مجاز في الخصوص يعني الصيغة التي جاءت للعموم حقيقة في العموم ولكنها مجاز في الخصوص من ذلك حديث ان سلم بأنه قالوا فالحمر يا رسول الله يعني أنزل عليك فيها شيء قال ما أنزل عليك فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفازة فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى وأيضا في حديثنا السلام أنه لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد منكم إلا في بني العصر إلا في بني قريضة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لنصلي حتى نأتي بني قريضة كما قال النبي السلام وقال بعضهم لنصلي فلم يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يعني نسرع فلم يعني في السلام واحد منهما دل على مسألة الكلام على العموم وصيغته الحقيقة في صيغته أو المجال في التخصيص فيه صراحة هذه المسألة مسألة كلامية لا تستفيد منها وصوليا بحال من الأحوال القاعدة الثانية وهي الجمع المذكر يفيد العموم نحن لابد ان نقول الجمع المعرف الجمع المعرف يفيد العموم التعريف للجمع أو المفرد سواء بالألف أو اللام أو التعريف بالإضافة فهي تفيد العلوم. العموم يستدلون على الجمع المذكر الذي يفيد العموم قول للنبال السلام السلام علينا وعلى عباد الله إيش الصالحين أو الصالحين أو الجامع المذكر المعرف في الأولى فهذا كل العموم صلى الله عليه وسلم قال أصاب هذا السلام أصاب كل صالح في السماوات أو في الأراضين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح طبعا عباد الله الصالحين ذكر قبلها كل عشان يزبط لك أن هذا الأصل فيه العموم قال وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وذهب الجمهور إلى أن الجمع المذكر عم يفيد الاستغراق واستدلوا بالحديث الأول وعندنا عباد أيضا يمكن أن ندخل في الباب لأن هذا تعريف لكن تعريف في بالاضافه فاخذ القاعدة هذه تعرفها جيدا من الفاظ العموم الاضاءه التعريف بالاضافه او التعريف بيش بالالف واللام التعريف بالاضافه او التعريف بالالف واللام فالجمع المضاف يعم بل والمفرد المضاف يعم لان على قال وان تعدوا نعمت نعم اهو نعمة, نعمه الله لا تحصوها ف واذا ونعمه الله لا اقل تحصوها لا تعد ولا ولا تحصى وقال نعمه فلما كانت مضافة عمت فلما كانت مضافة عمت لذلك يعني عندنا بعض الأدلة على ذلك منها قول الله في علام إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الجمع معرف الألف واللام فاد أو أفاد العموم وأيضا من ذلك قول الله وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن الأولى وربائبكم جمع إيش؟ ربيبة صحيح ولا لا؟ وهو جمع مضاف ربائبكم فعمت كل ربيبة طيب وأما قيد قوله السلام التي في حجوركم هذا قيد أغلبي لا مفهوم له يعني حتى لو تزوج المرأة وعندها الربيبة وليست في حجره في بلد أخرى لا يجوز أن يتزوج وإن كان علي بن أبي طالب قال بجواز التزوج منه يعني زايد تزوج هنداً وعندها ربيبة في البيت وفي حجر فرباها طيب فهذا لا يجوز أن نتزوج بها قولا وحيدا بالإجماع لأنها دخلت في نص الآية وربيبكم اللاتي في حجوركم لكن لو تزوج عمر بثينة لها ربيبة لكنها في بلد أخرى وماتت بثينة وهو رأى ابنتها ويريد تتزوجها نقول هذه ابنها لا يجوز لك أن تتزوجها سواء, سواء كانت في حج أم لا لأن قول الله لا يعرف في حجوركم على الغالب إن في غارب الأحوال لو تزاوج مرأة ولها بنت صغيرة لا يمكن أن يجعلها تترك هذا وتدع هذه البنت يحتسب فيها الأجل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم أو نساء جمع لكن جمع إيش؟ مضافة أثبتة أيضا العموم ومن ذلك أيضا ان تقول وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من أر... وأمهاتكم التي أرضعناكم أمهات جمع مضاف. فعمم كل الأمهات لكن التي أرضعت وأخواتكم أخوات جمع مضاف فايضا عمم كل الأخوات التي أرضعنا وتوعا هذا العموم يأخذ به ابن حزم يعني هنا يقول أمهاتكم التي أرضعناكم ولو رضع واحدة وأخواتكم من الرضع ولو رضع واحدة ويعضت ذلك بقوله السلام كيف وقد وقد قيل ولم يشترت الإيش لكن الراجح الصحيح عند جمهور اهل العلم خمس رضعات مشبعات الاول كما قالت عائشه 10 رضعات مشبعات يحرم كانت فيما, فيما, فيما كان يقرا على عهد النبي ثم نسخنا ومازال مات النبي صلى ويقرأنا على اساس أن, أن, أن, أن, أن, أن, ان بعضهم ما كان يعلم بالنسخ ونسخنا إلى خمس رضعات مشبعات يحرم وهنا قول لا على امهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع قليل وكثير مفهوم قليل وكثير لكن الله أرحم العبد من أمه ومن نفسه يعني عدد هذا العدد حتى يعني يستروح الإنسان لو رضع مرة أو مرتين لا يكون حراما أيضا من ذلك قول الله وحلائل ها وحلائل إيش؟ أبنائكم الذين هم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم أبناء جمع مضاف يبقى كل, كل ابن لك سواء من المرأة هذه او من المرة هذه سواء كان صغيرا سواء كان كبيرا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأيضا في قول الله في علام لا جنحيكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم أعمامكم أيضا على العموم سواء أشقاء أو غير أشقاء أخوالكم أيضا هذا جمع مضاف فإذن الجمع المضاف يعم والمذكر المعرف سواء بالإضافة أو بالألف واللام فهو إيش فهو يعم هناك قاعدة مهمة جدا قاعدة لغوية هي قاعدة دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء تعم المقتضي هو المفهوم من اللفظ لا يأتي منطوقة المقتضي هو المفهوم من اللفظ اقتضاه اللفظ وهذا من, من وصل إليه ترتب عليه الأحكام لو نضرب مثلا توضيحيا في هذا الباب الله رعلا إيش قال قال فمن شهد منكم الشهر فالعصوم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر في مقتضي هنا المفهوم من اللفظ ليس, ليس منطوقا قال فعدة من أيام أخر إيش اللي فيها إيش المقتضي لهذا ما المقتضي لقول فعدة من أيام أخر المعنى فمن كان منكم مريضا فأفتر هو هذا المقتضي هو الآن لأنه اقتضى ترتب عليه الحكم الآن قال فعدت من أيام من أخرى طب هذا المقتضي عند الجمهور لكن المقتضي عند ابن حزم مخالف مع ابن حزم يقول فمن كان منكم مريضا او على سفرين فليفتر ابن مقتضي عنده وجوبا هو الآن فليفتر وعليه وجوبا عدة من أيام أخر طبعا يعضد ذلك بقون السلام ليس من البر الصيام في الصفر فالمقتضي مفهوم ليس منطوقة المقتضي هذا عام يعم المقتضي هنا يعم احنا قلنا فافطر عموما في هذا الباب وسواء السفر الصغير أو الصفر الكبير وقادس القائدة حقا دلات الاقتضاء تقتضي العموم واستدل على هذه القائدة بقوله السلام ان الله تداوز ان الله تداوز عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه تداوز الله وحده يعني لا يؤاخذ يبقى لا يؤاخذ عموما على كل ما يقع من مثل هذه المسائل وفرعوا عليها تفريعا فقهيا في قول صلى لا صلاة لمن لا وضوء له لا لا صلاه لمن لا وضوء له هم يقولون عموم المقتضي لا صلاه يبقى لا صلاة يعني, يعني غير موجوده قالوا وان كان وإن كان مفهوم يعمها لكن الحق انه قام وقعد وقرا واتى بالأركان وبالهيئات فهنا نقول هي وجودها المقصود لصلاه عائشه صحيحه لا صلاة هي صحيحه صحيح. طيب إذن حكم المقتضي حكم عام وليس بخاص خلاف الاحناف وهذا قول جماهير السلف من الخلف من المتقدمين وال متأخري. نختم الباب في قول العلماء قاعدة كل تفيد العموم لكن بشرط كل لفظة كل بل كل هذه نص في العموم يا أهل اللغة كل نص في العموم أم لا كل نص في العموم لكن يشترطون بضابط ألا يسبقها نفي طب ليش نعم لا تدل على العموم إذن كل تفيد العموم إذا لم يسبقها وتقدم عليها أنفي استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول ذليدين قال أنسيت أم قصرة الصلاة فقال النبي السلام كل ذلك لم يكن عممه في الاثنين في الطرفين في الكلامين قال كل ذلك لم يكن قال قد كان بعض ذلك ذليدين يقول قد كان بعض ذلك يعني أنت نسيت أين نسيت أنت نسيت وإن لم تكن الصلاة قد قصرة. اتفق أهل البيان على أن كل من أقوى صيغ العموم بل هي نص كما قلنا في العموم وأن محل عموم كل إذا لم يدخل عليها نفي متقدم متقدم نحو لم يقم كل الرجال لم يقم كل الرجال فهنا النفي ده النفي يدل على التخصيص النفي هنا دل على التخصيص لم يقم كل الرجال فإنها حياته تكون للمجموع ولا تكون للعموم والاصل في ذلك قول الله كل ذلك لم يكن يعني الكلام الذي قاله ذو اليدين قاله ذو اليدين قال النبي السلم كل ما قلت أنت لم يكن أنا لم أنس والصلاة أيضا ما قصرت الصلاة فلها أدلة كثيرة جدا منها قول الله فسجد الملائكة كلهم أجمعون نعم لا ما فيش متقدم ما فيش نفس متقدم ده هنا نص في العموم يعني كل كلامك الذي تكلمت به فهو إيش آه آه. لا. من ذلك قال الله جعله فسجد الملائكة كلهم أجمعون ده هذا تأكيد في العموم هو الآن ده كلهم أجمعون طيب وأيضا من ذلك في الحديث قاله لهم سلم كل, كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل ابن آدم خطاء وايضا من ذلك حديث النبي صلى يا عبادي قال الله تعالى يا عبادي كلكم كلكم اهو تاكيد نص في العموم كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم وايضا قول, قول النبي صلى كل الناس ياخذوا فباع نفسه فمعتقها او موبقها وايضا قول النبي صلى الله اولي كلكم ثوبان اولي كلكم ثوبان كل هذه ادله واضحه جدا على ان كل نص في العموم بعد أن نكون من باب الأصول نعم